بسم الله الرحمن الرحيم آميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرتلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ لا إله إلا هو يحيي ويمين رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ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 مؤمنون ان لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم ادلوا لو عنه وقالوا معلم مجنون ان إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطس البطشة الكبرى إنا منتقمون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 بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أنها فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترط البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم ترثوا من جنات وعون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 إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمن شريين بئتوا بآبائنا كونوا صادقين أهم غيور أم قوم تتبعوا والذين من قبلهم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 الى من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البتون كغلي الحميم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 تمسون إن المتقين في منقام أمين في دلنته وعون يلبسون من سندس ويستبرق متقابلين.